وانفتحت عيون طالما نامت وتحيرت قلوب العصاة وهامت وكل يقول نفسي نفسي نفسي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فلا تكلم نفس إلا بإذنه فإما جنة وإلا جحيل قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا فهنياً للمتقين وبأسورد المجرمين وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغافلين وهل ينفع الندم وهل ينفع الندم فلو أن لنا كرّة فنكون من المؤمنين. ولا ينفع ندم الغاوي. ولا ينفع ندم الغاوي. ولا ينفع ندم. تشكيلات العرضية الإسلامية تقدم قراءة من صلاة التراويح والقيام لسورتي الفرقان والشعراء بصوت القارئ مشاري بن راشد لحاشة. والآن.